بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عفى الله عنه حين وصلنا نعم اذا زيادة النون تزاد متصدرة متوسطة متطرفة وزيادة الهاء واللام ليس لها مواضع معينة إنما تعرف بالاشتقاق وما خلا من الشروط السابقة في مواضع أحرف الزيادة لا يقدم على الحكم بزيادته إلا بحجة صحيحة ما هو الزائد في زرق الميم لسقوطها في الزرقة وفي ابنم ابنم ما هو الزائد الميم لسقوطها في ابن ثم قال عفى الله عنه زيادة همزة الوصل همزة الوصل همزة سابقة موجودة في الابتداء مفقودة في الدرج وسميت بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن لماذا سميت همزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن وقيل للسقوطها عند وصل الكلمة بما قبلها سميت بذلك همزه وصل همزه وصل سميت به بذلك لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن في لغة العرب لا يمكن أن تنطق بالساكن تبتدي به فيتوصل إلى النطق بالساكن بشيء هذا الشيء الذي تتوصل به إلى النطق بالساكن هو الهمزة ولذلك سميت همزه وصل أي همزه الوصل إلى الساكن وقيل لسقوطها عند وصل الكلمة بما قبلها قيل لها همزه وصل همزه وصل أي لأنها عند الوصل تسقط والقول الأول أظهر وأشهر نعم قولهم همزه وصل لإثبات عملها أنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن أما أن نقول همزة وصل لأنها تسقط عند الوصل الكلام فيه غير مق... يعني مقبول كالأول قال ولهذه الهمزة مواضع في الأفعال والأسماء والحروف والذي يخص الصرف منها زيادتها في الفعل والاسم فأما ذكر الحرف هنا فللاستطراد لماذا؟ لأن الحروف ماذا لا تدخل في الصرف ما الذي يدخل في الصرف الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة فدخول قولنا إن الهمزة في ال همزة وصل هذا من باب الاستطراد لأن الحرف لكن لما ذكر باب همزة الوصل ادخل ما يتعلق بالحرف تكملا الفائدة أولا موضوعها من في الحروف لا تكون في الحروف إلا في ال وام او أو أم الحميرية التي بمعناها نحو الرجل وام أم رجل ام رجل التي هي في اللغة, اللغة الحميرية التي لا تزال موجودة إلى اليوم عند كثير من أهل التهامه ومن بعض المناطق في كذلك أيضا في حتى محافظة تعز في هذه المناطق أم, أم في الوازعية إن صلاح طيب في الزريقة لأن يعني ماذا بارك الله فيكم هؤلاء حميريون في هذه المناطق لا تكون في الحروف إلا في أل أو أم الحميرية التي بمعناها نحو الرجل أم رجل وبعضهم ينطقها في مواضع ويأتي بال باللام في مواضع اخرى مثلا يقول في الرجل يقول الرجل مثلا وفي البحر يقول أم بحر هكذا تجده في بعض الألفاظ ياتب الله وفي بعض ياتب الميم وبعضهم عنده قاعدة مضطردة أن ال, ال هذه ما هي موجودة عنده إنما هي أم فهمزت إذا كتبت أم سفر أم بحر أم, أم كتاب أم دار إذا كتبتها فإنها تك... فإنك تكتبها بماذا؟ بهمزة وصل وفي الحديث ليس من أنبر ام صيام في مسفر نعم هل هذا الحديث ثابت بهذا بهذه اللغة؟ عندما هذا السؤال ليس من أنبر ام صيام في مسافر لم يثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعض الرواه كان على اللغة الحميرية فنقله كذلك نقله بلهجته فنقل عنه فظن بعضهم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله باللغة الحميرية وإنما هو من ماذا إدراج بعض الرواه أنه تلفظ به باللغة الحميرية هل ماذا لا القرآن من كان عاميا لا يعرف شيئا فربما ربما كغيره من أصحاب الله اللهجات الأخرى هذه لهجة لها أصل في العربية وشواهد لكن بعض اللهجات يعني أنا مرة صليت خلف شخص في التجويد ما أقول إنه ضعيف قوي في المخارج قوي في كذلك لكنه قال يعني إذا وصل اليه يقول صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم كله الضاد يأتي بها صواب الضاد صواب إلا الذال يأتي الذين بعد الصلاة ذهبت إليه وقلت له لا تصلي بالناس لا أن تصلح الزاي ذالا مثل اللغة الأخرى لأن الذين ليست لا بلغة ولا ولا انما هي لهجة خاطئة يأتي بها بالمخارج استغربت أنه ما أقول أنه عامي لا يعرفه، لكن لهجته التي يتلفظ بها غلبت عليه، غلبت عليه، وهو شبه إمام راتب في ذاك المستوصف الذي ذهبنا إليه في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كنت أصلي بعده، قلت له إما تصلح، قلت له قل الذين قال الذين قلت له طيب الذين قلها في الصلاة لكن سبق اللهجة ينطقها الذين كذلك أيضا الشيخ يحيى اخبرنا مرة عن رجل في تهامه واهل تهامه الهمزه يقلبونها عينا يقلبونها عينا فجاء على لهجته يقول جاع كذا يا محمد بعضهم يعني الهمزه يقلبها ماذا همزه عينا ويقول جاع فكان ياتي ويقول اذا إذا جاع نصر الله والفتح ومصر يصحح له يصحح له حكى لنا الشيخ يحي. فقال له ما تقولش كده قل إذا جاء فأصلح له واحدة وخرب حرفا آخر وكل بلد فيه من هذا ما, يعني ما, ما يكفيه ما يكفيه زيادة اليمن فيها شتى قراها ومحافظاتها وكذلك أيضا في بلاد الشام في بلاد مصر في كل البلاد فيها من هذه اللهجات التي طغت على اللغة العربية العظيمة طيب قال المؤلف لا تكون في الحروف إلا في ال أو أم الحميرية التي بمعناها نحو الرجل ومرجل. طيب نكتفي بهذا ذهب الوقت سبحانك اللهم وبحمدك